بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضاً صلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه أجمعين وبعد فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامه عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى نعم.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 ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت الثانية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة فذكر هذه البيوت الكبار وما عليه من كملة الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم وشمل ذكورهم ونساءهم وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وترمه والله سميع عليم يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى صلى الله عليه وسلم وهذا محض فضله سبحانه وتعالى أنه يخلق ما يشاء ويختار فله, فله سبحانه وتعالى الخلق فهو الخالق ولا خالق سواه وكمانه سبحانه وتعالى انفرض بالخلق كذلك انفرض بالاصطفاء فيخلق ربنا ويختار من الأشخاص ومن الأماكن فله سبحانه وتعالى الخيره في ذلك خلق الله تبارك وتعالى وأوجد الأماكن ولكن فاضل بينها فجعل مكة خير بقاع الأرض على الاطلاق وجعل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة وسائر المساجد تستوي في الفضل في الصلاة الا ان تتميز بعض المساجد بالسنة او تقدير السنة او الخلو من البدع او غير ذلك فذاك لاوصاف طارئة او خارجة عن بقعة المسجد نفسه اما المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فان الفضل يرجع للبقعة الثان الذي فضل هذه المساجد على سائر المساجد هذا تضيل من الشرع فالله عز وجل خلق الاماكن كلها ولكن فضل بعضها على بعض وجعل مكة خير بقاع الأرض وجعل مثلا الاتيان إلى مسجد قباء فمن أتاه كل أسبوع فصل فيه فكأنما, فكأنما أدى عمره مسجد قباء كذلك من الأماكن المفضلة من الأماكن الشريفة كذلك سبحانه وتعالى خلق الأشخاص وفاضل بينهم خلق الأشخاص فجعل منهم الرسل وجعل منهم الصديقين وجعل منهم الأولياء والصالحين فالله سبحانه وتعالى فاضل بينهم حتى الرسل فاضل الله تبارك وتعالى بين الرسل قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وجعل منهم أولي العز الذين هم أفضل الرسل فالله عز وجل يخلق ويفطفي ويختار وهذا الاصطفاء والاختيار محض فضل من الله سبحانه وتعالى محد فضل منه عز وجل استفى الله تبارك وتعالى الرسل والانبياء استفاءه للرسل هل هو بكسب من الرسول او باستفاء من الله عز وجل باستفاء من الله سبحانه وتعالى لعلم الله عز وجل باستحقاق هذا الشخص للفضل هذا وللسؤد دي هذا فالله تبارك وتعالى يكمله ويصطفيه ويختاره عز وجل فهذا محض اصطفاء هذا محض اصطفاء وجعل الأنبياء أفضل من جميع الأولياء فنبي واحد خير من جميع الأولياء فلا يجوز لنا أن نقول بأن الولي أرفع درجة أو أرفع منزله من النبي أو من الرسول لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء والمصرين وجعلهم أفضل الناس على الإطلاق فليس فلا يبلغ ولي رتبة نبي بل ولا جميع الأولياء يبلغون رتبة نبي فابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة لا يبلغون في مجموعهم رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا رتبة نبي من الأنبياء كنوطن كإبراهيم كسليمان كذاود لأن الله تبارك وتعالى يصطفى أولي وجعل هذا الاستفاء استفاء خاصا فليس او ربنا سبحانه وتعالى عما يفعل فله سبحانه وتعالى من هذا الاصطفاء ما له فيصطفى عز وجل من يشاء ثم يكمله سبحانه وتعالى من اصطفى يعني يكمله بالعلم وبالاخلاق الصالحة ويفتح له ايضا باب الاعمال الصالحة ويرقيه في ابواب الفضل ويسبب الله سبحانه وتعالى له الاسباب التي به بها ينتفع الخلق به الى غير ذلك من هذه الاشياء فهذا الاصطفاء نعمة من الله تبارك وتعالى يستحق ربنا عز وجل أن يشكر عليه من ذلك انه اصطفاك أنت الآن حينما وفقك للسنة ووفقك لطلب العلم فهذا اصطفاء من الله عز وجل لك مثلك تماما بل وربما أقل منك قوة وغير ذلك ومع ذلك تجد على المقاهي وقد فتحت له أبواب المعاصي تاجر مخدرات أو يتاجر في المحرمات أو يأكل المال الحرام أو يعتدي على الأعراض، أو يقبل الرشاوة، أو يكون قاطع طريق، مثلك تماماً، مثلك تماماً، شاب مثلك تماما ولكن الله سبحانه وتعالى استفاك، وكرمك عز وجل بهذه النعمة العظيمة، أن شرح صدرك الاستقامة، وأن جعلك من طلاب العلم، لا من طلاب الحرام، ولا من طلاب المعاصي، ولكنه جعلك من طلاب العلم، واستفاك، واختارك، هذا من توفيق الله عز وجل، ولكن هذه النعمة ينبغي أن يحمد الرب عليها اولا ثم أيضا لا يأمن الإنسان لا يأمن الإنسان بسببها فيقول انا الآن اصطفان الله عز وجل يبقى إذن سيختم لي بكذا وكذا لا الإنسان لا يركن أيضا يحمد الله نعم ولكن لا يركن إليه لا يركن إلى هذا الأمر حتى لا يأتيه المكر ولا يأتيه الاستدراج فالله عز وجل يصطفي من خلقه من الاشخاص ومن الاماكن بل ومن الازمان فالله تبارك على خلق الزمان ولكن اصطفى بعضه فاصطفى الله عز وجل شهر رمضان ففرض صيامه وجعل فيه الفضائل العظيمة وجعل فيه في اخره ليلة يخير من الف شهر كذلك فضل الشارع العشر الاول من ذي الحجة كذلك يوم الحج الاكبر كذلك يوم عرفه كذلك يوم عاشوراء كل هذه أزمان استفاه الله تبارك وتعالى وميزها على سائر الأزمان وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن مرجع كل شيء وكل نعمة إلى الله سبحانه أليس الله القائل وما بكم من نعمة فمن الله سواء نعمة دينيوية أو نعمة أو نعمة دينية فحينما يمن الله علينا فيجعل الصلاة في المسجد الحرام وهو مسجد من المساجد يجعل الصلاة فيه بمئة ألف صلاة يعني يا باذن للمال ويا بائع عن شيئا من ممتلكاتك لتذهب إلى بيت الله الحرام لتؤدي الصلاة هناك أبشر فإن كنت, كنت أنفقت عشرة ألاف أو عشرين ألفاً فأبشر فحسبك صلاه واحدة تصليها هناك فهي بمئة ألف صلاة في الاجر والثواب والجزاء بمئة ألف صلاة فلو بقيت هناك عشرين يوما أو شهرا كم ستحصل من الملايين اليوم الواحد فقط بنصف مليون صلاة بنصف مليون صلاة في الأجر والثواب والجزاء هذا فضل الله سبحانه وتعالى وهذا من نعم الله على هذه الأمة المباركة العظيمة أنه وإن قصر أعمارها إلا أن الله عز وجل زاد في أجورها فيأتي الواحد منا من الأجور ما قد يأتي, يأتي الواحد به في الامم السابقة على مضار ألف سنة لو عاش ألف سنة ألف سنة ليلة في رمضان فقط خير من من خير ما في شهر صيام العشرة يكفر الذنوب سنة صيام عارفة يكفر الذنوب سنتين صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الشهري صيام ستة أيام من بعد رمضان كصيام الظهر سبحان الله وبحمد مئة مرة وفلك خاصيك إن كانت مثل ذب البحر حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة العمر إلى العمر كفارة لما بينهما الجمعة تولى الجمعة كفرت اللي بينهما الصلاة تولى الصلاة كفرت لما بينهما سبحان الله ايه الكفرات هذه يعني شوف كم محطه محطه صغرى ومحطه كبرى من الصلاه الى الصلاه بعدين الجمعه الى الجمعه بعدين رمضان الى رمضان وبعدين الحج وبعدين العمره كل هذه حتى الوضوء تتوضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسكنا ترفع يديك الى السماء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تفتح لك ابواب الجنة الثمانية تدخل من ايها شاء هذا فضل من الله سبحانه وتعالى فالله اصطفى هذه الامة واستطفى لها ايضا من التشريع ما اكرمها به وما جعلها به خير أمة اخرجك للناس فاختصر لها سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم مثل ويضح مثل هذه الأمة في الامة السابقة كمثل رجل استأجر اجراء فجعل قوم يعملون من الصبح الى الظهر وجعل قوم يعملون من الظهر إلى العصر هؤلاء على درهم وهؤلاء على درهم وجعل قوم يعملون من العصر إلى المغرب فأعطاهم ايه درهمين درهمين درهم لما اعترضوا قال لماذا تعترضون على ما الاعتراض هل نقصتكم شيئا المولى كلها درهمين درهمين انت عملت لنصف النهار خدت درهم وانت اكملت بعض الشيء خذت درهم هل ظلمت لا ما ظلمت فجاء الآخر فعمل قليلا ولكنه أخذ الأجرة الذي يعدل هذين فذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء فلما قرر عظمة هذه البيوت, البيوت العظيمة قال فذكر هذه البيوت الكبار ومحتوت عليه من كملة الرجال من الله آدم ونوحا وآلى إبراهيم وآلى عمران الذي جعل في ذريتهما النبوة والكتاب هذا استفاء خاص فالله عز وجل قد يصطف بيتا بأكمله يصطف بيتا بأكمله يجعل فيه نبوة شوف إبراهيم عليه السلام ماذا الحضر منه إسحاق وإسماعيل فمن إسحاق جميع الأنبياء ومن اسماعيل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فجميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام بعد إبراهيم عليه السلام من نسله وهذا من فضل الله عز وجل على هذا البيت المبارك كذلك في بيوت الصحابة صف الله تبارك وتعالى بعضها انظر إلى بيت الصديق رضي الله عنه كيف أن الله عز وجل اصطفاه وجعل البيت كله مسلمين وجعل البيت كله يعطي الإسلام وينفق ويجاهد كذلك بيت أبي سفيان رضي الله عنه البيت الذي أعطى الإسلام كثيرا ونفع الله عز وجل به الإسلام وإن ظلم وظلمه التاريخ على يد الحاقدين الذين شوهوا صورته لكنه من البيوت التي ملئت خيرا ونفع الله عز وجل به الإسلام بيت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته بيت تولى ابناء فيه الولايات حتى صاروا على طغول الإسلام فمن يزيد إلى معاوية حتى صار اميرا للمؤمنين وأبو سفيان الذي أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه وهو راض عنه بيت مبارك عظيم لا يكرهه إلى حاقد ولا يعترض عليه إلا معترض على الشريعة على الإسلام كيف يحقد الإنسان الذي وقر الإيمان في قلبه يحقد على بيت كهذا البيت كما يقول بعض الكتاب ولا يعد أن يكون كتباً وإن سماه الناس عالم عصره أو, سماه أو وصفه الناس بأنه الإمام الشهيد الذي يقول في أبي سفيان رضي الله عنه ولم يسلم إلا إسلام الشفتين لم يسلم أبو سفيان إلا إسلام الشفتين فقط يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله وإلا كان منافقا. فهل يقول هذا قائل هل قال ذلك أحد من من عاصر أبو سفيان وعاش مع أبو سفيان حتى مات ابو سفيان؟ هل قال فيه الصحابة ذلك؟ هل قال فيه رسول الله ذلك؟ هل قال رسول الله أن أبو سفيان أسلم كافا الشفتين أو أنه أسلم وجايب حتى لقي الله سبحانه وتعالى؟ ثم من بعد أبنائه رضي الله عنهم أجمعين واحفاده الذين نفع الله عز وجل بهم الإسلام فمنهم حضر بن أمية. الذين وإن كان فيهم ظلم وفجور في بعض ملوكهم الا ان الله سبحانه وتعالى نفع عليهم الإسلام كثيرا فانظر إلى الفتوحات كيف وصلت في عهد بني أمية هذه التي تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى إلى اقاصي الأرض وصلت هذه الفتوحات وعبر الله سبحانه وتعالى في اراض ما وطئها إلا بنو أمية ولا وطئها إلا جيوشهم رضي الله عنهم وإن كان في بعض ملوكهم من الفجور ما فيه لكن معاوية يزيد بن سفيان كل هؤلاء من أهل الفضل والسودد ومحبيبه رملة من تبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم من كل الفضائل حصل الصحبة في هذا البيت الزوجية للنبي في هذا البيت الملك والإمارة في هذا البيت ما الذي فات هذا البيت ما الذي فات هذا البيت الصحبة فيه من كم بيت تزوج النبي من بيوت قلائل منها بيت أبي سفيان. فيه الإمارة في أسين وفيه الملك في معاوية إذا هو بيت مجاهد نفع الله تبارك وتعالى به فالله عز وجل يصطفي إن الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذلية بعضها من بعض كما قال صلى الله عليه وسلم الناس معادل قد يكون هناك معدن في هذا البيت طيب فينحدر منه السلالة الطيبة المباركة نعم. فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى صلى الله عليه وسلم وكيف تسلسل من هذه البيوت الفاضلة وكيف تنقلت بهم الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره وان امراه عمران قالت متضرعه الى ربها متقربه اليه بهذه القربه التي يحبها التي فيها تعظيم بيته وملازمه طاعته اني نظرت لك ما في بطن محررا اي خادما لبيت العباده المشحون بالمتعبدين فتقبل مني هذا العمل أي جعله مؤسسا على الإيمان والإخلاص مثمرا للخير والتواب إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها وانتصار نفس حيث كان نذرها حيث كان نذوها بناء على أنه يكون ذكرا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة والأنسى بخلاف ذلك فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرها وصارت هذه الأنسى أكمل وأتم من كثير من الذكور بل من أكثرهم وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر ولهذا قال ولهذا المفاضله بين الذكر والأنثى من جهة الجنس فجنس الرجال أفضل لكن من جهة الأفراد والاحاد فقد تفوق المرأة آلافا من الرجال فمن كخديجة رضي الله عنها ومن كعائشة ومن كفاطمة ومن كمريم ومن كامراءة فرعون التي ضرب الله عز وجل بها مثل للذين امنوا فالمفاضلة من جهة الجنس اما من جهة الافراد والاحاد فقد تفوق المرأة الافا من الرجال فهذه المرأة كانت صديقة في نذرها وقالت اني نظرت ما في بطني محررا يعني خادما لا يستفيد من شيئا وانما يخدم في هذا البيت مع المتعبدين فخرج انفاء وكانت تتمنى ان يكون ذكرا جلدا قويا يعمل خرجه انثى فقالت اني وضعتها انثى والله عز وجل اعلم بما وضعت وفي اقرار بما وضعت وليس الذكر كالانثى وان سميتها مريم فحصلت البركه فيها لصدق المراه وإخلاص هذه المرأة في نذرها تعوضها الله عز وجل محل الذكر أنثى صارت على السنة في العالمين تذكر إلى آخر الزمان مريم المرأة الصالحة التي انحضر منها عيسى والتي نسب عيسى إليها فلا يقال إلا عيسى بن مريم لأن الله تبارك وتعالى قد جعل ولادته آية من آياته أكرم الله عز وجل بهذه الآية أمه مريم وأكرمه بها أيضا وجعله آية على نبوته وصدقه للسلس ولكن أتباع عيسى أتباع الضلال وليس أتباع الحق فاتباع الحق من عيسى امنوا به وامنوا انه عبد ورسول لكن أتباع الضلال الذين هم إلى الآن زعموا أنه بهذه الآية صار إلها أو ابنا لأسف للإله وهذا كل افتراء وكذب على مريم وعلى عيسى فمن كان محبا لعيسى ومن كان محبا لمريم فليقل فيهما ما قال الله عز وجل الذي أصبغ نعمه عليهما من المسيح ابن مريم وأمه إلا من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام قل هو رسول وقل أمه صديقة ألا يكفي هذا في بيان الفضل ما يكفي ماذا إلا أن يعتقدوا الألوهية في عيسى عليه السلام وفي مريم يقولون فيها ما يقولون هذا من جهه النصارى ومن جهه اليهود قالوا هي زامية وعيسى ولد زنا فسبحان الله فكان عيسى بين طائفتين بين اليهود الذين قالوا هو ولد زنا وبين النصارى الذين قالوا هو إله أو ابن الله ولم يقل في عيسى قولة الحق ولا قولة الصدق إلا المسلمون الذين ما عصروا عيسى ولا عايشوا عيسى ولكن القرآن أدبهم وربهم وعلمهم ماذا يقولون في عيسى قول الحق الذي فيه يمصرون ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قبَع عمر فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي في مصرو هذا وعيسى ابن مريم الذي ذكر الله عز وجل قصته في القرآن ولهذا لما أراد قويس عمرو بن العاص أن يوقع بين جعفر بن أبي طالب وبين النجاشي لما قال النجاشي إنهم يقولون في عيسى ما يقولون وكذا فلما أراد النجاشي أن يسمع رأي المسلمين في عيسى عليه السلام قرأ جعفر عليه سورة مريم سورة مريم فإذا فيها بيان مفيد في عيسى عليه السلام فيه ذكر الفضائل والآيات وفيه أيضا فصل بين فضله وحقه وبين حق الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أي ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية كملت بها أحوالها وصلحت بها أقوالها وأفعالها ونمى فيها كمالها ويسر الله لها زكريا كافلا وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين الله أكبر هذا فيه فائده عظيمه جدا يا اخواني في قول في قول الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربه بقبول حسن وانبت نباتا حسنا وكفلها زكريا اما الله فقد رباها وما اعظم تربيه الرب للعبد وما احوج العبد الى تربيه الرب سبحانه وتعالى والعبد الموفق والذي الذي يربيه الله ويتولى أمره ويجعله حيث أحب فحيث أحب الله سبحانه وتعالى يكون العبد وحيث أحب الله يكون قول العبد وحيث أحب الله عز وجل يكون فعل العبد هذا من تربية الله العبد وهذا لا يكون إلا بصدق وإخلاص وإقبال ودعاء وسجود وانطراح بين يديه وتكميل الأسباب التي بها يربي الله تبارك وتعالى به العبد ولهذا عظمت الآية والله اخوان بل كل آية لو إنسان تفكر فيها وتدبر ويقول تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يقول ابن عبد الوهاب ومعنى رب العالمين أي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه والرب هو المعبود هذا من تمام الربوبيه فأعظم شيء أن يربيك الله سبحانه وتعالى الله يربي عبده اي ونعم الله ربي عبده ويتولى امره ويوفقه ويبعده عن اسباب المعاصي ويشرح صدره لقبول الحق تربية الله العبد افرادها كثيرة جدا وآحدها اكثر من ان تحصى فالله مربي لك فاللجات الى امر لا تدري اهو خور شر فتوضوا الوكل الصلاة ثم صلّرت عسين ثم انطرح بين يزين اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي أو قال عاجل أمر وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو قال في عاجل أمر وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقضر لي الخيار حيث كان ثم ارضني بتربيه، الله يختار لك الزوجة. الله يختار لك هذا المشروع الله يختار لك هذا السفر تربية عظيمة فمن رباه الله ما من شيء ومن تخلى عنه ربه ووكله الى نفسه والله لو قام جميع البشر على تربيته فما احسن رب العالمين قال ربي وربك الله ثم التربيه الاخرى ان يوفق الله العبد لرجل صالح لمحضن صالح يتربى فيه اب صالح او ام صالحه او عم صالح يتولى امره او خال او عالم في بلده ينشا الانسان فيفتح عينيه على هذا العالم الثلفي السني فتربى في أحضانه منذ الصغر فيكمل بهذا الفضل وهذا أيضا من تربية الله عز وجل فهذه التربية الأخرى فرع عن التربية الأولى فمن تربية الله العبد أن يوفقه وأن يكمل له ذلك ولهذا قال الشيخ وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين الذي يتولى تربيته فقد لا ينتفع إنسان بوالده وينتفع بالعالم بالشيخ الذي على عليه وهذا كثر هؤلاء كثر لو تراجع تراجع من علماء تجد أن انتفاعهم بمشايخهم وعلمائهم أكثر بكثير من انتفاعهم بآبائهم وامهاتهم إذن من منة الله على العبد ومن تصيق الله العبد أن يرزقه التربيتين الأولى تربية الله عز وجل له وهي أصل كل خير والثانية وهي متفرعه عن ذلك أن يمن الله عز وجل عليه فيوفقه لتربية لأن يربيه أحد من البشر اب أو أم أو شيخ أو أحد يتولى أمره بالصلاح والإصلاح فيقوم على تربيته ويدل على كل خير جمع الله عز وجل لمريم هذين الأمرين فكان من دليله الأولى أن الله اصطفى واختارها وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنا لك هذا قال رب من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب دليل تربية الله لها وعناية الله عز وجل بها ثم الثانية كفلها زكريا وتولى أمرها وقام على شؤونها ومن زكريا نبي الله فتولى تربيتها نبي وكفالتها نبي في كفالة نبي ومع ذلك فالله تبارك وتعالى اختار لها ومن أعظم ذلك أن جعل من بطنها هذا الآية هذه الآية العظيمة عيسى ابن مريم الذي رفع الله عز وجل قدرها به وجعلها في العالمين جميعا من خير نساء العالمين لأن هذا دليل اصطفاء الله لها سبحانه وتعالى لهذا تولاها الله ولم يتركها تواجه حتى قومها بما أسد به وحدها وإنما جاءها الوحي يعلمها فإن كلمك أحد وسالك أحد فقولي إني نظرت يا رحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ليتولى الله تبارك وتعالى الدفاع عنه في آيات تقطع ألفنة كل من زعم فيها سوءا فلا يوفق العبد ان كان سيئا وإن كان مخترسا للزنا لهذه الآية في ولده الذي أتى به من الفجور والزنا كيف هذا قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فانتقه الله عز وجل قال إني عبد الله آساني الكتاب وجعلني نبيا وهذا تبرئة لمريم عليه السلام فإنها لا يمكن أن يكون ابنها ولد زنا أن يكون ابنها ولد زنا ومع ذلك ينطق في المهدي بهذا المنطق الذي هو آية لا يمكن فهذا أكبر دليل على أمرين أكبر دليل على براءة مريم وأنها مصطفاه وأكبر دليل على نبوة عيسى وأنه نبي رسول وليس إلها وربا لأن أول ما نطق بعيسى إني عبد الله فاللهم ارزقنا وياكم تربية ربنا لنا وأن يجعلنا وياكم كما يحب ربنا لا كما نهوى فان الإنسان بهواه يحب كثيرا وأما أن يكون مراد الإنسان عند مراد الله وأن يكون ما يحب الإنسان عندما يحب الله فذاك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء وليس أمرا سهلا ولا يسيرا وإنما هو محض فضل من الله عز وجل فإذا حرم العبد تربية الرب سبحانه وتعالى حرم كل شيء وأما إذا كان العبد كان في كنف الرب سبحانه يربيه ويختار له ويوفقه ويشرح صدره لقبول الحق ويهيئ له أسباب الصلاح وأسباب السعادة إذا كان كذلك فليحمد الله لهذا ما أقول يا أخواني دائما وأذكره أو أذكركم بهذه نعمة كون الواحد منا يكون محبا للعلم محبا للسلف محبا للسنة محبا للأخيار محبا للعلماء آخذا بأسباب السعادة هذا أمر الحقيقة يستحق السجود الله عز وجل طيلة بقاء الإنسان في هذه الحياة مع أنفاسه والله والله مع أنفاسه وإذا رأيتم أكثر الخلق كيف يبتلون بالمعاصي والفجور وأنت عافاك الله كيف تشمئز أذناك من أغلية تسمعها وغيرك في وحر هذه الأغاني باق؟ كيف الآن تبحث عن الحلال الطيب بالمبارة لا تنظر إلى امراه فإن مرت بك مرأة ولو من أجمل النساء غضبت بصرك وغيرك إنما ينتقل من المرأة إلى مرأة في أسباب الوحر الوح الرذيلة والبعد عن العفة لا شك أن هذا من فضل الله الحبب عليك هذا حبب عليك هذا وأنسد أبواب المعاصي عنك فلا يفتح لك باب معصية وإنما فتح لك أبواب الخير حفظك القرآن وعلمك السنة ودلك على الخير وجعلك من على منهج قويم على منهج صالح فقد يصلي الإنسان ويصوم ويذكي ولكن على منهج منحرف وعلى طريقة فاسدة فيكونك الجعد أو يكونك عمرو بن عبيد أو يكونك الحلاج أو يكون كمثال هؤلاء ائمه الضلال الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله او الجاهل بن صفوان أو, او الى اخره ولكن جعلك الله تبارك وتعالى ممن تحسن الانتهاج والاعتقاد على طريقه رسول الله وصحابته فهذا من فضل الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم فهذا من فضل الله أن يربيك ربك سبحانه ولكن حتى يربيك ربك لابد أن تقدم بين يديه أسبابا تستحق الأهلية لذلك فأعظم الله منه والله أعظم منه على مريم ليس أن الله جعل منها عيسى ولكن أن الله رباها وأن الله تولاها سبحانه وتعالى فتقبلها ربا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا اعظم شيء اخذته مريم ونالته مريم ولهذا اعظم ايه واعظم كرامه يؤتيها الله عبده ليس ان يامر السماء فتمطر والارض فتنبت ويمر على الماء ويطير في الهواء ليس هذا ولكن اعظم كرامه يمن الله بها على عبده الاستقامة الاستقامة اعظم كرانة يمن الله بها على عبده الاستقامة ولهذا لا تقل لنفسك يوما على مستقيم منذ عشرين سنة ولم يحصل مثلا ان سمعت صوتا ينادين ويقول رضي الله عنك وما سمعت مثلا كذا ولا امرت النار فانطفأت ولا السماء فانطرت واعتدى علي فلان فلم يقطع لسانه وضربني فلان فلم تقطع يده واذاني فلان فلم يجعل له فيه آية فورا لا لا لا لا أعظم كرامة الاستقامة ولهذا قال بعض السلف والنفس تتحرك لطلب, لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة معي. ثم إن الله أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب وإنما هو كرامه اكرمها الله به إذ كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها وجد عندها رزقا هنيئا معدا. يعني هذه كرامه حصلت بكثره الصلاه وملازمه المحراب فكل فضل انما ياتي نتيجه بذل اسباب تحصيل نعم قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فلما راى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بها ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه والله يا أخواني الشيخ سعد هذا رجل الحقيقة عجيب في ألفاظ ولهذا يفتح لك أفق عجيبه في المعاني العميقه التي تكون في الآيات يعني انظر إلى قول في الآية الأخرى وهذا من منة الله على عبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين وانظر هنا إلى قوله فلما رأى زكريا هذا الحال والبر واللطفة من الله بها ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد مش لما رأى زكريا ذلك سأل الله الولد كلمة ذكره عود على ما ذكرناه الآن رباه ومن تربيه الله العبد ان يفتح له ما يحصل به السعاده فلما راى زكريا ذلك ووقع ذلك في قلبه ذكره الله لانه ايضا من الذين يقومون في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم وأيضا هنا كلما دخل عليه زكريا كلها محراب محراب العبوديه يكون سبب الفضل الأول قدم محراب رباك الله سبحانه وجعل لك من الفضل ما جعلك لكن في محراب العباد أين محراب عبوديتك وأين قلبك مع ربك سبحانه وتعالى فهذه من تمام التربية ذكره الله أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين الياس منه الأمر بعيد يؤس منه ولكن لما كان أيضا من البعد بمكان النوت العبد رفقا كهذا من غير تعب منه ولا نصب وهو مريم عليه السلام لما كان أمر كذلك فلم يعود نفس من البعد في الامور ما هنالك، فإذا كان من البعد على مريم أن ترزق هذا من غير تعب ولا كد فينظر ويدخل عليها فيفد فاتحة كثيرة لا وقت حفاظه ولا كذا فعلم أن الأمر على خلاف المعهود فهذه آية فلما كان الأمر على خلاف المعهود فليسأل الرب سبحانه وتعالى ذكره الله وأجر على لسانه الله يا الله فضل ذكره الله من الله عليه كما من الله على كثير من الأولياء والسادات أن يذكر في موضع تنزل الفضل والرحمات أن يذكر شيئاً فيفعل في الضارين ادعو الله لانس فهذا أنس يخدمك ادعو الله له فادعا له أن يوفق الله من يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم على حرصته ليلة من الليالي ليلة من الليالي محراب العبودية فمن محراب العبودية أن يحرص هذا الرجل وأن يكون قلبه بصدق وإخلاص عند رسول الله حتى لا يمسه لا أحد بأذى فيقوم حارسا ولا يريد مقابلا لذلك إلا أن يرضى الله عنه فحينئذ يفتح الله عز وجل له من الكرامة فيقول النبي له سلني شيئا يريد النبي أن يكافئ فتح فتح كفاكهة وطعام مريم فتح الباب لزكريا كذلك فتح الباب قال أسألك مرافقتك في الجم لكن الأول محراب العبودية قال وغير ذلك قال لا أسألك غيرها قال فعيني على نفسك بكفر في السجود ذكره الله أن يسأل يا سلام توفيق يا اخوان تربية تربية الله سبحانه وتعالى للعبد أمورها كثيرة واحادها أقول أحدها أكثر من أن تخصى حتى لو ابتلاك الله فقد يبتليك ابتلاء قريبا ليسقط عليك فضلا مديدا مستمرا انا ابتلى الله كعب بن مالك وصاحبي بالتخلف عن رسول الله اي محراب للعبودية في التخلف ما بعد التخلف من تعلق القلب بالرب والرب فقط ولا احد سواه هلم إلينا فإنك لست بأرض هوان قال وهذا أيضا من الابتلاء فيحرق يسلم فلا يرد أحد عليه هذا من الابتلاء ويصبر حتى انقطعت به السبل وضاقت به الأرض بما رحبت وصار يعيش خمسين ليلة في محراب العبودية سائلا ربه ليفرج لانه صدق مع ربه وكان بامكانه ان ين يلح و يحرف لكنه ابى الا ان يدخل محراب العبوديه فان كان قد فاته محراب العبوديه في الغزاه مع رسول الله فلا ينبغي ان يفوتوا محراب العبوديه في اللجوء الى الله عز وجل وليس العبد المؤمن يخطئ مرتين وانما هي مره وقد حرقه آثار ذنوبه ومعاصيه كثيرا من خطاياه فما يتعود العبد أن يذنب ثم يذنب وأن يذنب ثم يذنب وإنما إن ضعفت نفسه وقتا فأذنب نشط فتاب وأقبل فتنقلب معصيته طاعه وينقلب تفريطه إقبالا فلا ينبغي لكعب وصاحبين مهما بلغ البلاء أن يعود إلى المعصية مره ثانية كفى معصية واحدة معصية التخلف، كفى فدخل كعب وصاحباه محراب العبودية من أوسع أبوابه الافلاس الرسول ما يرد السلام الصحابة ما يكلمون يا ابن عمي هل تعلمني إلا أحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم فبكى كعب فذكرته له الارض حتى اقرب الناس لان امر نبوي لا احد يكلم حتى كان صبح اتى بالخير ونزلت الايات بعد خمسين ليلة اربعون وزادت عشرا ليأتي النداء الذي ينتظره قلب كعب يا كعب أبشر أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك وياتي البشير لكعب. كعب فالقوم وينقاطعوا لكن القلوب عند كعب فهم يعلمون فضله ولم يكن أمام كعب من شدة الفرح إلا أن يخلع طوبة ليتصدق بها على الرجل ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فالعبد لا يذنب ثم يذنب وإنما يذنب ثم ينشط ويرجع وهذه من تربية الله عز وجل للعبد حتى وإن ابتلي فقد يكون سببا في الإقداس فما الذي يمنع زكريا أن يقول ربها بلي من لدنك ذرية طيبة وإن يائس وإن بلغ من الكبر العسية وإن كانت الملطوع عقيرا اليس الله قد رزق مريم هذا الرزق على غير المعهود فإذا كان رب يرزق لهذا فلا يصعب عليه قط بل هوهي أن يرزقه الله عز وجل بذريته طيبة مع هذا البلوغ لهذا ذكره الله ذكره الله هيا الله له اسباب هذا السؤال رب هب لي بلدك ذريه طيبه انك سميع الدعاء ينزل الجراد عليه صلى الله عليه وسلم فيجعل يحثو منه ويأخذ فيقال اليس الله قد اغناك عما ترى فيقول بلى ولكن لا غنى لي عن فضلك لا غنى لي عن فضلك يا سلام مقامات العبودية هذه يا اخواني مقامات عديدة ومتنوعه وهذه أعمق ما تكون فهما في تعلق القلب من رب سبحانه وتعالى لا غنى لي عن فضلك الحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي أنت ربي وأنا عبدك كلمات من قالها إذا أصبح فمات مات على سطرة ومن قالها إذا أمس مات على سطرة الربوبية ليست ربوبية الخلق والاعتراف به والرزق والاعتراف بان الله هو الرزاق والإحياء والاماته المجرد ذلك عن العبوديه كما كان عليهم مشركو قريش ولئن انسلتم من خلقهم لا يقولون الله قل فأنا فكون قل من يرزقكم من السماء والارض ومن يملك السمع ولا ومن يخرج حي من ميت ويخرج ميتا من حي ومدبر الامر فسيقولون الله قل اثبات تكون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال لا في ربوبيه خاصه في ربوبيه في معنى عميق. فاجعل من سؤالك دائما وانت ساجد اللهم ربني اللهم تدع تربيتي لأحد سواك انت ربي ورب العالمين تربية الله لك نعمة عظيمة تربية الله لك التربية العلمية تربية الله لك التربية المنهجية تربية الله لك التربية التعبدية تربية الله عز وجل لك في كل أمر من أمورك حتى الأولاد اللهم رب أولادي ولا تجعل تربيتهم إلي اللهم رب أبوي اللهم اغطر لي ما تحب واجعلني كما تحب ادخل هذا المحراب محراب العبودية ادخله ان خلوت بربك ليلا وان فرضت بكتابك تذاكر فلا يكن همك حين تطالع الكتب وتذاكر ان تحصل علما تماري به السفهاء او تتعالى به على الناس وانما علم يزكيك ويقربك من ربك اولا علم سنة يحقك بمن سلف علم يعرفك ربك فتدعوه باسمائه الحسنة وصفاته العليا اما كان شيخ الاسلام يصنع ذلك ان اعيته مسألة وعزت عليه المراجع لجأ الى ربه ومرغ جبهته قائلا اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفاهم سليمان فهمني فيفتح الله عليه هذه المعاني لا بد ان تكون معك كنت بالذات وانت تصلي وانت مقبل وانت مسافر وانت تركب سيارتك تاتي درس العلم هذا محراب لا ينبغي ان يخرج منه انسان ابدا محراب الفجر فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا لانها دعوة ولأنها نافته لدعوه صالحه من امراه عمران ان يجعل الله عز وجل ما في بطنها محررا ان يتقبل منها والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلى نكد نكذا هذه تربية خاصة ومعاني اخوان لا ينبغي أن نقرأ في كتاب الله ونمررها هذا هو من اول مطلع أول ايه الحمد لله رب العالمين ارايتم كيف عظمت هذه الصوره وصارت السبعه المتانيه والقران العظيم ارايتم عظم وعمق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم منك اعظم صوره في القران لكن دي معاني تنكشف كلما مررت فهنا هذه القصه كلها داخله في قول الله الحمد لله رب العالمين الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه لهذا ما هذا التفسير الحقيقة تفسير السعد رحمه الله تعالى تفسير عميق وإن قلت الفاظ ويفتح أفقا في المعاني الإيمانية وفقه الله عز وجل له والإنسان أيضا طالب العلم كما قلت لكم ينبغي أنه يقرأ بقلبه لا يقرأ بعقله لا يقرأ بذهنه يحفظ ليسمع يحفظ آآ آآ يبلغ فقط بلاغا يفوز به فضلا وسوددا بين الناس لا ونما يخاطب بهذه المعاني قلبه ونفسه أولا وكتاب الله أعظم من أن يخصي معانيه أحد من البشر وأعظم من أن يخصي عبد جميع معاني الهداية فيه ولو هذا كلما قرأت القرآن شعرت أنك تخاطب به أنت يخاطبك أنت في أدواء قلبك وأمراضك يخاطبك أنت في جميع قضايات أي قضيات احترت فيها عليها علامات من كتاب الله ولكن من يوفق هل الإنسان عنده من العلم والبصيرة ما إذا اختلف مع زوجته فضاقت به السبل أن يفتح كتاب الله فيجد حل لهذا أو مع ولدي فيفتح كتاب الله فيجب حل في هذا كل هذا في كتاب الله لكن كيف تتعرف كيف تأخذ كيف تستقي كيف يفتح على قلبك لتتعرف على هذه المعاني طيب نكتفل هذا القدر